قرب الرحيل وخاطري منك ما طار يا وحد عندك حياتي رحانة تدري بعلة وحد منك منصار هلي بقلب أهلك يقول ما منك ما طاف يا وحد عندك حياتي غانا تدري بعلة واحد منك من صار اللي يبقى يقولها جوله رسانا بكتيب لو احط بك زين ارط يا غصن فان النعم ذا اهل يا ليتهم سموك يا زين معطاب هذا الجرحك بالظمى مكانا ظلي منك يا عندك حياتي كل نعذني فيك عدوان وصحا وأقول خلوني وكل نوشانا ونقيل ولا بدل أحباب بأحباب قلت أهلك من ست بمكانا و منك ما يا حياتي